فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرا ومن كثيرا وسعه وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجُورُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ رَفِيعًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَيِّ أن يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم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 ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يالمون كما تعلمون وترجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيثون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم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 لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وَمَن يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِهِمَا تَوَلَّا وَلِهِمَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ نَصِيرَةً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 وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولهم أنهم ولا فليبتكن أمرنهم فلا يبتك أن الأنعام ولا أمرنهم, ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى, عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب في عَلَيْكُمْ فِي التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون مَا تنكحوهن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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ان يشأ يظهركم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا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 وَمَن يَقْفَر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَالَ ضل ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازدادوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَأْفِرَ لَهُنَّ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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ الْغَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِسْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا